بسم م الله ا ل ر ح نحييكم ا ل ر م أ ه ا الإخوة الأحباب المسلمون في ل ك ك ا ن ن ح ي ي من بتحية طيبة ت ج ا ء ا الله وهي السلام الله من عليكم ورحمة عند وهي و بيت ر ك ا ت ه ن ح ي ي ك م من ب من بيوت الله أ ذ ن الله أ ن ترفع ويذكر فيها اسمه نحييكم من مسجد الشيخ النيجي ب م د ي ن ة أ ب و كبير م ح ا ف ظ ة ا ل ش ر ق ي ة في يوم ا ل ج م ع ة من عام الف وربعمئه و س ا د س ع ش ر من ا ل ه ج ر ة الموافق عام الف وتسعمئه وسته وتسعون من الميلاد حيث موعدنا مع ف ض ي ل ة الشيخ ا ل أ س ت ا ذ عبد العزيز أ ح م د الشرقاوي في س ل س ل ة وجعل بينكم م و د ة ورحمه ة الحمد ل ل الحمد لله كريم كريم الصفح واسع العفو وجهنا وجوهنا اليك وعقولنا اليك وقلوبنا اليك فلك محيانا ولك مماتنا ولك ما ملكت ايدينا نشهد ان لا اله الا انت سبحانك خشع لك سمعنا وبصرنا وحسنا وعظمنا ودمنا إ ل ه ي نحن في قبضتك ليس لنا من ا ل أ م ر إ ل ا ما قضيت وليس لنا من الخير إ ل ا ما أ ع ط ي ت ف أ ك ر م قدومنا عليك و أ ك ر م ضيافتنا عندك و ا م ل أ قلوبنا ببرد ا ل إ ي م ا ن وادفئ اجسامنا بدفء ا ل م غ ف ر ة إ ل ه ي انقطع الرجاء إ ل ا منك و ق ا ب ا ل أ م ل إ ل ا فيك فاغفر لنا م غ ف ر ة تليق بكرمك يا أ ك ر م ا ل أ ق ر ب ي ن واشهد أ ن محمدا رسولنا وزعيم حزبنا حيا وميتا ابعثنا ل ل ه م على ملته شهداء شريعته صلى الله عليه وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن و ب ع د ن ع و د إ ل ى س ل س ل ة وجعل بينكم م و د ة و ر ح م ة التي كنت أ ت ح د ث فيها قبل رمضان والتي تتحدث عن ا ل ح ي ا ة ا ل ز و ج ي ة وما يجب على كل من الزوجين للاخر فمع ا ل ح ل ق ة ا ل ث ا ن ي ة عشر من س ل س ل ة وجعل بينكم م و د ة و ر ح م ة استعينوا ا ل ل ه تعالى ايها ا ل إ خ و ة قلت إ ن المشاكل ا ل ز و ج ي ة شيء تفرضه اختلاف ا ل أ ف ه ا م واختلاف ا ل أ ز و ا ق واختلاف الثقافه لا بد منها و أ ن الله تعالى جعل بين الزوجين ا ل م و د ة و ا ل ر ح م ة لتقرب المسافات وتساعد على استمرار ا ل ح ي ا ة كما تحدثت عن المشاكل في ح ي ا ة الرسل و ا ل أ ن ب ي ا ء وركزت ع ل ى المشاكل والهموم في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف كان يعالجها لتكون لنا في حياته ا ل أ س و ة و ا ل ق د و ة و أ ذ ك ر ك أ ن المشاكل في ح ي ا ة رسول الله وفي ب ي ت ه كانت تتركز في ث ل ا ث ة اتجاهات ا ل غ ي ر ة بين النساء مشاكل ا ل ن ف ق ة مشاكل إ ي ذ ا ء في أ ه ل بيته كما حدث في ق ص ة زينب بنت جحش آ خ ر م ش ك ل ة ح د ث ت عنها عن م ش ك ل ة زواجه من زينب بنت جحش وما أ ث ا ر ت عند العرب من خروج على عاداتهم وزواج ز و ج ة الابن المتبنى حداهم كان يحرم زواج ز و ج ة الابن المتبنى فربنا عمل كده عشان يشرع و أ و ا ص ل الحديث مع آ خ ر المشاكل في بيت ا ل ن ب و ة لننتقل بعدها إ ل ى المشاكل ا ل ز و ج ي ة في حياتنا、إحنا. ايها ا ل أ خ و ة لم تكن ح ي ا ة رسول الله صلى الله عليه وسلم ه ا د ئ ة أ و ه ا ن ئ ة كما يتصور كثير من ا ل ن ا س كانت أ ع ب ا ء ا ل ر س ا ل ة ث ق ي ل ة أ ص ع ب ا ل أ ع م ا ل و أ ش ق ه ا م ه ن ة تغيير العقول إ ذ ا أ خ ذ ت ل ص اصعب المشكله مشكله, مشكلة في المدرس اذا كان مخلطة إ كان م خ ل ص ة أ ص ع ب ا ل أ ع م ا ل مهنته ل أ ن م ه ن ة تغيير العقول ص ع ب ة وتبديل ا ل أ ف ك ا ر وغرس العقائد ولعل الله تعالى كان يواصل تدريبه على الصبر في ا ل د ع و ة وتحمل ا ل أ ذ ى فيما يتحمله من مشاكل بيته ل أ ن التعامل مع النساء وما يعرف عنهن من تغيرات م س ت م ر ة دائما ا ل م ر أ ة في حاله تغيرات م س ت م ر ة لا تثبت على حاله يعد د ر ا س ة م س ت م ر ة لطبائع النفوس لقد واجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل تغييره للنفوس أ ذ ى كثيرا و س خ ر ي ة م ؤ ل م ة فكان صلى الله عليه وسلم عندما يؤذى يذكر نفسه بموسى عليه السلام يتذكر م وما س ى عليه لاقاه من أ ذ ى ويقول رحم الله أ خ ي موسى أ و ذ ي أ ك ث ر من هذا فصبر كان ا ل ق ر آ ن لا ينقطع عن تذكيره بهذا تصديره فيقول له ولقد كذب رسل من قبلك مش ت فصبروا على ما كذبوا حتى أ ت ا ه م ن ص ر ن وتاره يقول له فاصبر كما صبر أ و ل و العزم من الرسل وتاره يقول له فاصبر على ما يقولون و ه ج ر ه م هجرا جميلا و ت ا ر ى يقول له فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك و ت ا ر ى يقول له واصبر وما صبرك إ ل ا بالله ولا تحزن عليهم شوف ك لقد م عليهم ة ولا ل تحذن كانت م ش ك ل ة رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنه وخوفه على الناس ينزل ا ل ق ر آ ن م خ ص ف ا عنه أ ن عليه ا ل ب ل ا ء فقط لكن خايف على الناس ر ح م ة ما ع ات إ ل ا البلاغ آ م ن الناس ولم يؤمنوا لا تجهد نفسك لا تمرض نفسك لعدم إ ي م ا ن ه م تعي نفسك لي لعلك ب ا ص ع نفسك أ ل ا يكونوا مؤمنين فلا تذهب نفسك عليهم حسرات بل و ي س ت د ا ل ق ر آ ن معه عندما يرى تواصله للحزن فيقول له ليس عليك هدى ليس لك من الامر شيء لست عليهم ب م ص ي ط ر لست عليهم بوكيل وراء هذا الحرص والحب والخوف على الناس كان الناس يؤذونه فيصفر ويواصل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسالته اقترب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يجامل في توزيع الصدقات وهو الامين شوف اتهم ان ه هو جلبي يجامل الناس على حسابه على قسمته ظ ا ل م ة هو ا ل ا م ي ن وينزل ا ل ق ر آ ن ومنهم من ي ل م ز ك في الصدقات انه الناس بتكلموا فان ي في حجك ل ل ف ف بتاعت الزكاة اعطوا منها ارادوا وان لم يعطوا منها اذا هم يسخطون تبين الانسان ان هو ماشي وراء م ب د أ المنفعه خد ي ما خ ا ل ش يتكلم اتهم رسول الله أ ن ه يعطي أ ذ ن ه للناس و ي ت أ ث ر بهم ف ب ر أ ه الله مما قال ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أ ذ ن وذل قل أ ذ ن خير لكم لا يسمع عنكم إ ل ا الخير كانوا ينتظرونه حتى يسجد فيضعون فوقه رايه البهائم اوزي في مشاعره حتى المشاعر مش في جسمه بس في مشاعره كان يعير أ ن ه لا يعيش له ا ل أ و ل ا د الذكور و أ ن كل إ ن ج ا ب من البنات كانوا يسمونه ا ل أ ب ت ر يعني المقطوع من ا ل أ و ل ا د الذكور فيدافع الله عنه أ ن كل من قال ذلك هو ا ل أ ب ت ر يعني المحروم والمقطوع من ر ح م ة الله تعالى إ ن شانئك اللي بتراك هو ا ل أ ب ت ر هو المقطوع من ر ح م ة الله ا ز ا ه بعض المتنطعين أ ن قسمته غير ع ا د ل ة في حد يقول ك ل م ة ذا كذا إ ن ق س م ة رسول الله غير ع ا د ل ة جاءه مال, جاء مال الى م ا ل رسول الله صلى الله عليه وسلم ف ق س م فجاء رجل وقال يا رسول الله لقد قلت لا يبلغني احد عن اصحابي شيئا فاني احب ان اخرج اليكم وانا سليم الصدر ولكن مررنا بفلان وفلان وهما يقولان لقد قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ق س م ة ما أ ر ا د بها وجه الله فاحمر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل ا ل أ م ر عليه كلمه ع ب ت ه أ ن يتهم من العادل إ ذ ا لم يعدل ا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه استرجع تذكر ما كان يحدث ل ل أ ن ب ي ا ء فصبر وقال قولته ا ل م ش ه و ر ة رحم الله أ خ ي موسى أ و ذ ي أ ك ث ر من ذلك فصبر فنزل قول الله تعالى يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا لا تكونوا كالذين آ ذ و ا موسى ف ب ر أ ه الله مما قالوا وكان عند الله و ج ه ا وقص رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اوذي به م و س في ق ص ة ظ ر ي ف ة يقول فيها ان بني اسرائيل لم تكتفي بتكذيب موسى في رسالته بل اتهموه في نفسه قالوا عنه انه ادر ك ل م ة ادر ادر يعني, يعني جسمه فيه براء مبجع من جوه تبوت لقد كان من ع ا د ة اليهود إ ذ ا ذهبوا للاستحمام أ ن يخلعوا ثيابهم جماعات ويتعروا أ م ا م بعض فريقتهم كده كل واحد عورته ظهره قدام ي التاني كده ع ا د ة س ي ئ ة كان موسى عليه السلام حيا ي ستيره لا يحب أ ن يرى أ ح د شيئا من جسمه هم عاوزين يشوفوا موسى عريان زيهم كده ويتعرج فيه ا د ا فاتهموه أ ن ه لا يخلع ثيابه ل أ ن جسمه به برد و أ ر ا د الله تبرئه موسى فذهب موسى للاستحمام في مكان بعيد جدا عشان لما يخلع ما حدش يشوفه ف أ ر س ل الله الريح ف أ خ ذ ت ثيابه فخرج موسى عاريا خلفها يجري ورهده حتى وصل إ ل ى مجتمع بني إ س ر ا ئ ي ل عاريا فراه بني إ س ر ا ئ ي ل بريء الجسم من أ ي شيء وكان عند الله وجيها تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فصبر وكان من أ ش د ما أ و ز ى به رسول الله ا ل م ؤ ا م ر ة التي اشترك فيها المنافقون بتحريض من اليهود في اتهام ا ل س ي د ة ع ا ئ ش ة مع صفوان بن المعطل في حديثنا الألوى ا في ي بعض ح طبعا بعض قبل بعض بيفرض أجاب بجمع الموضوع علي الأخوة يقولك دي ما انت أيها الأحيان يقولك يتلم قلته لك كل أن أنا دي في كده م فلابد ان تتكلم عن خليفه وبتكلم ب من ج ا ن ب ا ن ي يمكن و ن ت ك ل م ت ع ن ه من ن ا ح ي ة ثاني ة من جانب آ خ ر ف ط ب ع ا ع ش ا ن ان ل ج ا ب تفتفى من ايذاء الإن... ل ق ص ص كل ا ل إ ن س ا ن في شرفه هو أ ق س ى الوان ا ل أ ز م ه يعني أ ن يؤذى ا ل إ ن س ا ن في ماله سهله لكن أ ن يؤذى ا ل إ ن س ا ن في شرفه أ ص ع ب شيء خصوصا م ا يكون نبي يعني احنا وهونا لكن النبي يؤذى في مرته صعبه ولذلك الله تعالى لا يمتحن ا ل أ ن ب ي ا ء بمثل هذه القزرات ولذلك بنبه بعض الناس ان ق ص ة بتاع سيدنا نوح وسيدنا ن و ط أ ن ه م ا خانتان لم تكن خ ي ا ن ة م ر ا ه نوح و م ر ا ت ه خ ي ا ن ة شرف كانت خ ي ا ن ة ا م ر ا ة نوح و ا م ر أ ة لوط خ ي ا ن ة في ا ل ع ق ي د ة والصد عن ا ل د ع و ة إ ل ى الله الناس يقولوا مش تسمعوا كلام نوح ولا كلام لوط ذ ك ذ ب ي ن ذو سحره ه د ه الخيانه لكن هل هي خيانه من شرف ل ا ل ا لا الاتهام بالزنا و س ي ل ة من وسائل اليهود ل غ ا ي ة النهارده ة عاوزين ي ط ولذلك ا واحد يزيبوا ي يشوهوا يتهموا ن بالزنة واحد او رجلين واحد, أو واحد ويصلطوا عليه لغاية النهاردة ولذلك طبيعتهم كده ي ح ب و ا انهم يطلعوا اشاعات عشان يشغلوا الناس عن عيوبهم هم زي المثل اللي ب ق و ل تلهيك وتدهيك وتجيب اللي فيها في ه ما خ ل ك ت ب و ل تلهيك وتدهيك وتجيب اللي فيها ف ي هم طبيعتهم سر ولو اتيح لك وارجو ان تتاح ف ر ص ة ا ل ق ر ا ء ة في التوراه ا ل م ز ي ف ة اللي يجري في التوراه الناس يكون عندهم مناعه ضد الاعتقاد لو اتيح لك ف ر ص ة ا ل ق ر ا ء ة في التوراه ا ل م ز ي ف ة التي هي من صنع ايديهم لو وجدتها م م ل و ء ة بالقصص ا ل ج ن س ي ة غ ر ي ب ة قصص ج ن س ي ة ويقولوا هي من عند الله وربنا بتكلم في الجنس مش كده الفاظ ج ن س ي ة في التوراه ة عفف ان انا ق و ل ا م و ج و د ة عند اللي عاوز اعرفها عف ا ن ن اقولها على منبر ف ص ص ج ن س ي ة زي الفاظ الشوارع تماما يعني في نشيد الانشاد أ ح ا د ي ث ص ر ي ح ة عن جسم ا ل م ر أ ة وتفاصيله طب ربنا ه يتكلم في عن جسم ا ل م ر أ ة وتفاصيله في ك ل ا مش م كدا ويقول و ا هذا من عند الله لا توضح لك هذه ا ل ق ر ا ء ة أ ن هذا الكلام ليس من كلام الله يعني في سفر التكوين هما ست و ر ب ي ن سفر خ م س ة اللي ربنا نزلهم على سيدنا موسى والباقي هم ملحقين ه م ر ي ض ي ن لم تسلم أ ن ذ ج ا ع ه م منهم تحدثت ا ل ت و ر ا ة أ ن ابنه يعقوب عليه السلام اتهمت مع ابن عمده شكيم ييجي بين البكري ليعقوب اتهم مع أحب نساء أبيه بالكلام برضو الابن النهار التوراة رأوا اتهم نساء قال لا له مع أن تحدثت أحب اتهم سيدنا لوط انه واقع ابنتيه وانجب منهم جد الفلسطينيين هم هدفهم كده ا ل ل ي ه م يشوهوا الفلسطينيين و برضو كذلك اجا في ا ل ت و ر ا ة ان امنون ابن داود ا ر ت ص ب اخته هؤلاء اناس لم ت س ل م منهم انبياءه اليهود اما اللي ورا ق ص ة اتهام مريم مع قريبها يوسف النجار ومره في التوراه يقول لك مع عسكري اسمه برندت ولذلك افرد ا ل ق ر آ ن س و ر ة ك ا م ل ة للدفاع عن اتهام اليهود ل ي مريم باسلوب ر ا ق راقي عالي ولو تزوقت ح ل ا و ة ا ل ق ر آ ن لن ت ت ز و ق ح ل ا و ة ا ل ق ر آ ن إ ل ا إ ذ ا ق ر أ ت التوراه ة هتعرف قيمت ا ل ق ر آ ن حقيقه نتفارق ب ا ل أ ل ف ا ظ يعني القران يتكلم عن, عن الجنس لكن يتكلم ب أ ل ف ا ظ ر ا ق ي ة رفيعه اسمع ربنا جل عن الجنس قال ولا تواعدوهن سرا شفرا شف ا ل أ د ب تكلم عن الجنس وسماه سر د ك ه ا بجيبها ب ف ر ا ح ت ه ا حتى يبلغ الكتاب و أ ج ل ه سمى الجنس سر فلما تغشاها حملت حملا خفيفا سمى الجنس تغشيه وهلا لكم ل ي ل ة الصيام الرفث إ ل ى نسائكم سمى الجنس رفث لكن لو ق ر أ ت أ س ف ا ر ح س ي ا ن وصموائيل تجدها ج ن س ب ل غ ة الشوارع أنا بقول هذا الكلام ليه لان اليهود هما ل ل ي ورا ق ص ة ا ل إ ف ك أ ر ا د و ا انهم ي ك ذ ر و ا رسول الله و ي ك ذ ر و ا حياته و ي ش و ه سمعته حديث ا ل إ ف ك له جذوره أ ي م ش ك ل ة خلي بالك مش تبحثها زي ما جتلك كذا ابحث عن جذورها ا ل أ و ل ا ن ي ة ح ل ه ا حديث ا ل إ ن ف له جزور جزوره كان اليهود قبل ه ج ر ة رسول الله ل ل م د ي ن ة وهو في م ك ة كانوا يفخرون على أ ه ل ا ل م د ي ن ة يتعنتظوا على أ ه ل ا ل م د ي ن ة ويقولون ه م إحنا سيبعث فينا نبي و إ ح ن ا هنتبعوا وستكون لنا ا ل غ ل ب ة عليكم في نب هيدي و إ ح ن ا هنكون أ ت ب ا ع و ه ونقطعكم هنرى ا رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ل ى ا ل م د ي ن ة و أ م ر ه الله تعالى أ ن يتوجه في صلاته لبيت المقدس ت أ ل ي ف ا لليهود وليوضح لليهود أ ن المشرق والمغرب لله تعالى وما أ ن دخل رسول الله تسلم وتوجه نحو بيت المقدس حتى الف ت اليهود حواليه وكانوا يفخرون به لكنهم لم يفهموا ذلك لم يفهم. ش ف ه م و ا ان المشرق والمغرب لله وان التوجه لبيت المقدس ل ا يستوجه ل ل ك ع ب ة وان ي اتباع محمد مش لا لا لا ق ا ل ق رسول الله 14 شهر ف أ م ر الله تعالى الرسول بالتوجه الى الكعبه ل ة ا الحرام فولي وجهك أطلب مثل、الحرق. أ م ر الله رسوله ان ي ت ا ج ه ا ل ع ب قبلة أبيهم ب إ ر الكعبه ه وهم ي عارفين م ا إن ذ ه ق ب ل ة أ ب ي ه م إ ب ر ا ه ي م اغتاظ اليهود و ب د أ و ا يكيدون لرسول الله صلى الله عليه وسلم واستغلوا مين؟ استغلوا المنافقين س ت غ و ا ا ل في هذا هم دائما ً ب ح ب و ي ن غ ز و و ي ب ع ل و ا لا ي ل ى حفل النهر ا حادثه اللي حصلت ا ل ن ه ا ر د ة في المنيا طبعا الاسلام ع على ت ا ا ل ك ن ي ة طبعا ا ما امرش بهذا ابدا مين قال كدا ان الاسلام ب ي أ م ر بالاعتداء على المسيحيين او باعتداء على الانسان الكلام, الكلام سمعه اساعه للاسلام لكن ط دول حاسه تلاقي اليهود و ر ا و ل تشويه للاسلام في العالم كان اليهود يحركون المنافقين ف م ل أ و ا صدر واحد موتور من رسول الله و ب ي ك ر ه ا س م ه عبد الله بن أ ب ي بن ابي سلول وحركوا في ح ا ج ة ق د ي م ة في نفسه فلو تعرفوا محمد, محمد دي هو اللي ضيع عليك الملك هو ايه ل ل ضيع عليك ي الملك ايه موضوع الملك كان ا ل م د ي ن ة تستعد قبل قدوم رسول الله الى ا ل م د ي ن ة لينصبوا ملكا على المدينه ة و وكان عبد الله بن ابي هو اللي هيكون ملك وكانوا بيعملوا الخرز عشان يلبس الخرز و ي ب ق ملك على ا ل م د ي ن ة فلما اجا رسول الله صلاه ى ل ل عليه وسلم ا ل م د ي ن ة ضاع الموضوع ده خالص فحركوا في هذا الموضوع كل ش و ي ة م ش ك ل ة المنافقين وراها اليهود ي ح ر ف و ن عن بعد وفي غ ز و ة بني المصطلق وبعد نزول الحجاب خرجت س ي د ة ع ا ئ ش ة مع رسول الله في غ ز ل م ن ي المنطلق ومع ان وصلوا معروف لهم أن النساء مكان جلست ا ل س ي د ة ع ا ئ ش ة مع النساء بعيدا وكان جسمها نحيلا ضعيفا خرجت وفي يوم من ا ل أ ي ا م خرجت س ي د ة ع ا ئ ش ة مع ر ف ق ة من النساء لقضاء حاجتها ب س م و ه ا فسيح في, في المكان الخارجي البعيد كانوا يمشوا مثلا خ م س م ا ئ ة متر ولا كيلو عشان خاطر يقضوا حاجات يعني كانوا بيطلعوا مع بعض فانفرط عقد, ع... عقد عزيز على عائشه انفرط و ت د و ر على عقدها ا ل مش ت ق و رجع النساء وتركوها تبحث عن عقدها وطال البحث فرجعت وصلت وفوجعت أ ن القوم رحلوا قالت ع ا ئ ش ة فجلست أ ب ك ي وطبعا الهوزج بتاحه هي جسمها خفيف ما اكتشفوش وجودها في الهوزج قائد الهوزج بتاحه س ح ب و ومشي ما اكتشفوش و ج و د ه قالت ع ا ئ ش ة فجلست أ ب ك ي لعلهم يكتشفون عدم وجودها فيرجعون قالت ف أ ل ق ى الله علي النوم نامت وكان من عسل العرب أ ن يتركوا رجلا منهم بعد الرحيل, الرحيل دائما عشان يشوفوا ا ل ح ي ا ة اللي نسيوها أ و ا ن ي طعام دهر اي ح ا ج ة يلموا ر ج ع و ا ا ن ه ذ ا الرجل هو صفوان بن المعطس هذا الرجل شهد ا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ب ا ل ع ف ة وكان ثقه ومرضه هو بدور على ا ل ح ي ا ة ف و ج د ث و ا د ا ملتفا و م ك ا ومان في مكان مثال فاسترجع يعني ق ا ل إ ن ا لله و إ ن ا إ ل ي ه رجعون ا بصوت عالي فتنبهك ع ا ئ ش ة وعرفته ف أ ن ا خ ل ه ا ا ل ن ا ق ة فركبت ق ا ل ت ع ا ئ ش ة فوالله ما كلمني ك ل م ة و ا ح د ة إ ل ا قوله إ ن ا لله و إ ن ا إ ل ي ه راجعوا وسحب الناقه عائدا الى ا ل م د ي ن ة ووصل جيش رسول الله إ ل ى ا ل م د ي ن ة واكتشفوا خلو هودج ع ا ئ ش ة منها و ث ر الخبر ووراءه اليهود والمنافقين ثر الخبر وانتشر أن عائشة ليست موجودة أن و ح ر ك اليهود عبد الله بن ابي حسان بن ثابت ثلاثة مفطح بن أ س ا س ة أربعة حمنه بنت جعش ح ش أخذنا بنت تكره كيف ا ئ ة الإشاعة أن بين صفوان وعائشة دم أطوق أن صفوان وما هو إلا وقت قليل حتى جاء صفوان قليل يقود ناقته شايا إلا جاء بين حتى وفيها عائشه خلي بالك يقود ناقته هي اللي ف و ق ه ه و م ش ي ب ه ا و ا ل إ ش ا ع ة تسري وتنتشر ولم تعلم عنها شيئا تسمعي شيئا وقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم ع ا ئ ش ة واستمع إ ل ى عذرها وصدقها ودخلت حجرتها ونامت و و ص ل ت ا ل إ ش ا ع ة إ ل ى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ف ت أ ل م وحزن ووصل اليهود والمنافقون إ ل ى هم عوزينه ع وعوزين إ ي ه حزنوا ن ك د و ا ك د ر رسول الله اتكدر وتغيرت نفس رسول الله صلى الله عليه و س ل م من كثره كلام ا ل ن ا س لكن رسول الله لا يريدها فتنه في حكمه بالتعامل في ا ل ك ل ا م فهو مطمئن الى ع ف ة عائشه وفي يوم خرجت ع ا ئ ش ة الى قضاء حياتها وكان معها قريبتها ام م ص ح اللي هو شارك في ا ل م ش ك ل ة ف ع ا ر ت ام م ص ح ودعت كذا هو اله الحرم فقالت تعيش م ص ح دعاء عليه قالت ع ا ئ ش ة لها لما يا امان يا مش عارفه ان مصلح عمل ف ي ى ايه و د ف ع عنه لم ا يا اماه هو كذا كذا وهي تمدحه هي لا تعلم انه ه وراء و المرونه فقالت لها ام مصلح اوما بلغت الخبر قالت لا ما هو فقصت عليها الشائع فرجعت ع ا ئ ش ة م ر ي ض ة وكان بين ع ا ئ ش ة وزينب بنتجاح ص غ ي ر ة ش د ي د ة وكان لزينب أ خ ت ي اسمها ح م ن ة بنت جعش شاركت في ترويج ا ل إ ش ا ع ة ولذلك ع ا ئ ش ة جاءت كان أ ش د شيء علي في محنتي حديث ح م ن ة كان حديثها تجيل علي ج ا ه رجعت ع ا ئ ش ة إ ل ى منزلها فوجدت أ م ه ا أ م رومان ج ع د ة فعاتبت أ م ه ا لعدم إ خ ب ا ر ه ا قالت لي ليه فقالت أ م ه ا لها بتخفف عنها لا عليك يا ابنتي مش ت ت ع ب ولا تسمعي الكلام ده لا عليك يا ابنتي فوالله قلما قلمة كانت ا م ر أ ة حسناء عند رجل يحبها ولها ضرائر إ ل ا ك س ر الحديث في مثل هذا كنت تسمعي لكلام ل ا ا ف وشعرت ع ا ئ ش ة أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كعادته في ا ل م ح ا م ل ة تغير كان دائما يداعب يخش يلاقف يقول نكته فطلبت منه أ ن تذهب إ ل ى بيت أ م ه ا لتمرضها ف أ ز ن لها وكان يذهب إ ل ي ه ا كل يوم في بيت أ ب و ه ا يزورها ولا يزيد عن كلمه و ا ح د ة ي ق و ل ه م كيف ت ي ك م يعني كيف حالكم وفي ي و م خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حزينا فوقف أ م ا م الناس وقال أ ي ه ا الناس وشعر ا ل ص ح ا ب ة أ ن هذا الموضوع يؤرق رسول الله جدا ف ب د أ و ا يفتحوه عشان يخففوا عنه فكان مما قاله عمر يخفف عن رسول الله بيقول ربنا فبقول ربنا يا عليك اللي يعني كويسة رسول هو هو جوز لرسول وإذاك واحدة له الله الله دلس هو هو العائشة الله له الله ما أتظن أن أتظن أن غشك يعني ربنا غشك واحدة مش كويسة أ ت ظ ن أ ن الله دلس عليك سبحانك هذا بهتان عظيم وسال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسامه تحبه وعليا ارايت ك ايه فقال ا س ا م أ اهلك يا رسول الله لا نعلم عنهم إ ل ا خيرا وقال علي كلمه يخفف بها عن رسول الله لكنها كانت أ ث ق ل الكلمات على نفس ع ا ئ ش ة قالوا يا رسول الله ا س أ ل ه ا تصدقك ت ا ه كلام جميل ابد كده ا س أ ل ه ا تصدقك هتقول لك الحق ا ل ك ل م ة اللي هزا ع ل ي ه ولا تحزن فالنساء غيرها كثير دي ا ل ك ل م ة اللي تعبتها منها من المسلم و ا س أ ل جاريتها ب ر ي ر ة هذه ا ل خ د ا م ة بتاعتها بريره ة ي و س أ ل ه ا ستقولها ف س أ ل رسول الله صلى الله عليه وسلم ب ر ي ر ة فقالت ب ر ي ر ة والله يا رسول الله ما أ ع ل م عنها إ ل ا خيرا وما كنت أ ع ي ب عليها شيئا إ ل ا حته و ا ح د ة إ ي ه ه ي ق ا ل ت كنت أ ع ج ن لها العجين وامرها أ ن تحفظه فتنام ف ت ا ت الشاه او الداجن ف ت أ ك ل ه ا وهي ن ا ئ م ة هذه ع ي ب ه ا ب س وجاء عبد الله ابن عبد الله بن أ ب ي كان مسلما صادقا فعرض على رسول الله صلى ان ل ل ه أ يقتل أ ب ا ه فرفض فوقف عبد الله على ب د ا ل ل ه ع باب ا ل م د ي ن ة ومنع أ ب ا ه من الدخول وقال له والله لن تدخل ا ل م د ي ن ة حتى تتوب من هذه ا ل ف ع ل ة ودخل رسول الله صلى الله على ع ا ئ ش ة وهي م ر ي ض ة ب ع د م ا خلق راي الناس في بيت أ ب ي ه ا وفتحها في الموضوع قال لها يا ع ا ئ ش ة بلغت ما قاله الناس انت عرفت اللي ا ل ن ا س ك و ا ف إ ن كنت قد قارفت سوءا مما يقوله الناس كنت عملت ح ا ج ة فتوبي الى الله ف إ ن ه هو التواب الرحيم وما أ ن سمعت ع ا ئ ش ة هذه ا ل ك ل م ة من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جفرقها جف وامتقع لونها ونظرت إ ل ى أ م ه ا و إ ل ى أ ب ي ه ا ق ا ئ ل ة لهما الا ت ج ي ب ا ردوا عليه أ ل ا ت ج ي ب ا ونظرت إ ل ى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له والله لن أ ت و ب إ ل ى الله أ ب د ا مما ذكرت أ ي مش اتوب فالله يعلم أ ن ي منه ب ر ي ئ ة ولكنني س أ ق و ل ما قاله أ ب و يوسف ل و سيدنا يعقوب فصبر جميل والله المستعان على م غ ص ب وظلت تبكي شديدا و ف ج أ ة ظهر على رسول الله صلى الله عليه وسلم ع ل ا م ة نزول الوحي نزول الوحي كان ازاي عرج شديد في الشتاء او برد شديد في الصيف او يسمع صوت كناقوس الجرس ثم بعد ذلك يخش في غ ي ب و ب ة الوحي و س ر ي ا عرفت ع ا ئ ش ة ان الوحي سيحكم في قصتها ف كانها ت فرحة فرحانة بشي مبسوط ن ك أ م ط م ئ ن ة الى كل شيء لكن ابو بكر و امرهما ك ا ن و ن خائفين وسري عن رسول الله ومسح عنه أ ب و بكر العرق ثم قال رسول الله أ ب ش ر ي يا ع ا ئ ش ة فقد أ ن ز ل الله براءتك وفرحت ع ا ئ ش ة حتى كادت ا ل ف ر ح ة أ ن تقتلها وهنا أ ش ا ر أ ب و بكر و أ م رومن من بعيد إ ل ى ع ا ئ ش ة أ ن تقوم إ ل ى رسول الله لتشكره يومر حين يشكريه فقالت والله لن أ ق و م إ ل ي ه ف إ ن ي لا أ ح م د إ ل ا الله وحده فهو الذي أ ن ز ل ب ر ا ت ي وعاتبت ع ا ئ ش ة أ ب ا ه ا ل أ ن ه لم يدافع عنها فقال لها أ ك ن ت أ ق و ل ما لا أ ع ل م ونزل ا ل ق ر آ ن الذي ب ر أ مريم في محنتها ل ي ب ر أ ع ا ئ ش ة في محنتها ويحوي ا ل ق ر آ ن في هذه ا ل م ح ن ة يحولها إ ل ى دروس إ ل ن ا إ ح ن احنا إ في هذا العصر يجب أ ن نتخلق بهذه ا ل أ خ ل ا ق إ ل ى تشريع أن الإنسان الأولى ان ل إ س الانسان ن مننا شوفوا ا ل منا يجب أ ن لا ي ح ذ ن من الشر فلعل الله يحوله إ ل ى خير و إ ل ى رفع منزله إ ن الذين ج ا ء و ا ب ا ل إ ف ك عصبه منكم اسمع لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل ا ن ما اكتسب من الاسم كل واحد من د و له هياخذ على جده إ ل ا عبد الله بن ا ب ل ي عبد الله بن أ ب ي دي له ح د و ث ة ت ا ن ي ة ولذلك الرسول أ ق ا م الحد على الجميع عبد الله بن أبي ابي ل تولى ذ ي ك ر ه منهم ا ل ل هو عبد ا له ل بن أبي له عذاب عظيم ويهيب ن القرآن ز ل ي ا ل ق ر آ ن بالمؤمنين في أ ي زمن الكلام دي لنا احنا كذلك الا يتسرعوا في الجري وراء الشائعات مش ا س م ع ت كلمه فلان عمل في فلانه او مع فلانه لا تتسرع وترددها دون تثبت وانه على الانسان ان يظن الخير طالما انه ليس هناك دليل في دليل اتكلم ما دليل اسمع دليل ا لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افق مبين لو كان هؤلاء المشيعون صادقون لجاءوا عليه ب أ ر ب ع ة شهداء ف إ ذ ا لم ي أ ت و ا بالشهداء ف أ و ل ئ ك عند الله هم الكاذبون ثم يوجه ا ل ق ر آ ن درسا إ ل ى الناس الذين يستهينون بالكلام دون بينه د ا ي م ا الكلام في ا ل أ ع ر ا ض سهل لذيذ لكن يحبوا رددوه ن ت ر ك و ن ه ب أ ل س ن ت ك م كلم سهل. تتكلموا سهل سهل وتقولون بأف... ب أ ف و ا ه ك م ما ليس لكم به علم اسمع و ت ع س ب و ن ه هينا وهو عند الله عظيم ويوجه ا ل ق ر آ ن أ د ب ا لكل من يستمع هذا الكلام الفاحش انه يبتعد عنه ولا يشارك فيه ولا يجلس في المقام اللي هو فيه فيقول ولولا اذ سمعتموه ودي المفروض على كل واحد منا قلتم ما يكون لنا أ ن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم اسمع ي ع ز ك م الله أ ن تعودوا لمثله أ ب د ا إ ن كنتم مؤمنين ويحول ا ل ق ر آ ن ا ل م ش ك ل ة إ ل ى ق ض ي ة ع ا م ة و ق ض ي ة س ل و ك ي ة أ ن الذين يشيعون هذه الشائعات لهم هدف من وراء ذلك هو تشويه المؤمنين ونشر ا ل ف ا ح ش ة إ ن الذين يحبون أ ن تشيع ا ل ف ا ح ش ة في الذين آ م ن و ا لهم عذاب أ ل ي م في الدنيا و ا ل آ خ ر ة ويتحدث الله بقى عن ق ص ة ع ا ئ ش ة فيقول إ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبا لا يتزوج إ ل ا من ط ي ب ة فما كان الله ليمتحن انبياءه بهذه القازورات فالخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات اسمع البراءه اولئك مبرؤون مما يقولون لهم م غ ف ر ة ورزق كريم وانتهت م ش ك ل ة ا ل إ ف ك وعادت ع ا ئ ش ة إ ل ى بيت رسول الله ف ر ح ة وظلت تفخر بهذا الموقف على نساء رسول الله كانت زوجكنا آباءكنا السيدة والله زينب بن تجحش تفخرت جول و ل ا ن لقد ا ر ج ت ان ا ر د ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان ا ر د ذ ان ا ر ان اردت ان اردت ان اردت ان ا ر د ان ا ر س و ل ا ل ل ه صلى ا ل ل ه عليه وسلم ا ل ح ر د ت ان اردت ان م ر د ت ه ن اردت ان ل ف و س ل ك ن م ص ط ت ان اردت ان ا ي ه مشكلة م ص ط ن ا ر ان ا ر ي ب ا ب و ب ك ر و ك ان ف ر ي ر وكان أ ب و بكر ب يعينه ويدي له كل اللي هو عوزه ا ومع هذا م ص ط ح كان يسيء الى اليد الذي تعطيه فلما دخل في الافك أ ق س م أ ب و بكر أ ل ا يعطيه شيئا دا فقير و ق ر ي ب ك وهنا يتحدث الله عن العفو لكل مسلم أ ن يعفو عن أ خ ي ه إ ذ ا أ ذ ن ب نزل ا ل ق ر آ ن لينهي ا ل م ش ك ل ة كلها ويوجه الحديث إ ل ى أ ب و بكر ولكل إ ى واحد منه ا س م ع ولا ي أ ت ل ي لا يحلف ولا ي أ ت ل ي اولو الفضل منكم و ا ل س ع ة أ ن يؤتوا ل ل ق ر ب ة والمساكين والمهاجرين يعني لا تتسرعوا في الحلف على منع البر بالفقراء ل خ ط أ وقع منه ثم يقول موجها الحديث الى ابي بكر ولكل مسلم أ ل ا تحبون أ ن يغفر الله لكم إ ي ه ر أ ي ك يا أ ب و بكر عاوز مغفره الله ولا م ن ت ش عاوز فقال أ ب و بكر بلى والله إ ن ا نحب أ ن ي غ ف ر لنا يا ربنا وعاد أ ب و بكر إ ل ى بر د مسطح هذه صوره من صور المشاكل في بيت ا ل ن ب و ة عشان لما تكون انت في مشكله ة اي بحكي كابدو كله عشانك انت لما تكون في م ش ك ل ة تتذكر هموم رسول الله وما كان علي ه فتخفف من هموم وصارت ا ل ح ي ا ة في بيت رسول الله على ه ذ ا ا ل من ول من المشاكل وتتذكر ع ا ئ ش ة الذين سندوها في محنتها وتذكر لزين بنتزع قالت ع ا ئ ش ة لم تكن ا م ر أ ة من نساء رسول الله تناصبني المنزله ة عند رسول ل ل ا هي اللي بتنفسني عند رسول الله من زينب بنت جحس اسمع أما زينب فلم عقامها تألمت من كلمة ولم المشاكل وسلم ولم تكن المشاكل زينب بنت زينب ولكنها تكن إن خيرا علي في بيت عليه يخدها هي تقل وحفظتها تهدأ استئثارا جحس حدش رسول إلا الله الله الله على له صلى لشاهوة شاهوة ولكن كان ا س ت ئ س ا ر ل ل م ن ز ل ة كل واحد عاوزه تكون قريبه الى رسول الله فروي ة في مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم دى اخر م ش ك ل ة في ح ي ا ة رسول الله اهي ر و ي ة في مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ان النساء اجتمعن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم انه طبعا حورا صفيابنت اختب بتجامر جعدين الله ريبي بن رسول فتقول ب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهم قاعدين حوليه تقول والله يا رسول الله لو وجدت أ ن الذي بك بي وما ان سمعت النساء هذه ا ل ك ل م ة حتى نظر بعضهن إ ل ى بعض وتغامزن يضحكن عليها ف ر أ ه م رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهن م ض م ض ن مضمضنا ك ل م ة تقلل للانسان ا ل ل ي ب ت ك ل م يعني تغامزنا فقالت النساء من أ ي شيء يا رسول الله قال من تغامزكن ا تكلموا ل ع بها فقال صلى الله عليه وسلم والله إ ن ه ا لصادقه ة الحلقة الثالثة السلسلة وإلى إن لقاء ل ل شاء ا آخر عشر مع في هذه السلسلة إن شاء الله. روى البخاري ومسلم أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استوصوا بالنساء خيرا ف إ ن ا ل م ر أ ة خلقت من ظ ل ع و إ ن أ ع و ج ما في ا ل ظ ل ع اعلاه ف إ ن ذ ه د ت تقيمه كسرته و إ ن تركته لم يزل أ ع و ج فاستوصوا بالنساء خيرا جددوا لله ت و ب ة وتوبوا الى الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد أ ي ه ا ا ل أ خ و ة هذه وقفات وقفت عندها أ ف ك ر فكر معي فيه مع ف ق ر ة ج د ي د ة عنوانها هذا خلق الله ف أ ر و ن ي ماذا خلق الذين من دونه أ ي ه ا ا ل أ خ و ة لا يكفي أ ن يقول ا ل إ ن س ا ن لا إ ل ه إ ل ا الله دون أ ن يفكر في معناه لا تعرف ق ي م ة ا ل إ ل ه إ ل ا بما خلق ما و ل ا ن تعرف ق ي م ة ربنا فكر في خلقه عشان تعرف جيمته وعظمته عبد ا ل إ ن س ا ن في ا ن ح ر ا ف آ ل ه ة ك ث ي ر ة ولكن لم يفكر ا ل إ ن س ا ن ماذا خلقت هذه ا ل آ ل ه ة ا ل م ز ي ف ة حتى تستحق التعظيم فكر كل واحد والله لما ب تقول مدد يا شيخ ابن ابيد ا ش ي خ دي خلق ما خلافش يبقى لا يستحق التعظيم يسحق الحب في فرق بين الحب والتعظيم ع م د ا ل إ ن س ا ن من دون الله أ ح ج ا ن و أ ر و ا ح ا وبشرا وكونا ولم يفكر ا ل إ ن س ا ن أ ن كل المخلوقات إ خ و ة له في الخلق ل ل أ ر ض أ خ ت ي والكون أ خ ت ي ل ا ن ه خلق لله وحده ف ع ن ه م ا خ و ا ت ه أ ع ب د ه م ازاي فالله خالق هذه ا ل آ ل ه المزيفه التي يدعيها ا ل إ ن س ا ن عبد البعض الشيطان فهل ت ع ل و انفسهم أ ماذا خلق الشيطان ده م ه م ة الشيطان أ ن يفسد خلق الله سنتوقف كل أ س ب و ع وقفه مع خلق الله نتعرف فيها على ض ر و ر ة ا ل إ ي م ا ن في ح ي ا ة ا ل إ ن س ا ن ده ا ل إ ي م ا ن ديه ض ر و ر ة إ لك أ ن ت و ف ي د ة إ لك أ ن ت مش لله هذا ا ل إ ن س ا ن لكل واحد منكم مخلوق عجيب عجيب جدا ك ل م ة تسعده و ك ل م ة تشكيه يبحث عن الهدوء و ا ل س ع ا د ة في ا ل م ا ل طول عمره يجمع المال عشان يعاوز س ع ا د ة وعندما ت ك س ر عنده الاموال يزداد شقاء ا فيشترى الجاه ب ا ل م ا ل ي ب ق ل الناس يقفوه حج فلان و ا ل ش غ فلان ف إ ذ ا اشترى الجاه و إ ي ج ا الجاه ازداد شقاء ولذلك في ح ا ج ة غ ر ي ب ة جدا تجد أ ن ا س بسطاء في المال ليس عندهم مال أ و جاه لكنهم سعداء جدا خانعون راضون السر في سعادتهم ايه فكر السر في سعاده الناس البسطاء دي ايه السر في سعادتهم رضاهم عن الله عندما رضوا عن الله م ل أ الله قلوبهم آ م ن ا ً ونورا ً و س ك ي ن ً و ط م أ ن ي ن ه لم يحققها ا ل م ل والجاهل السبب في هذا إ ن ا ل إ ي م ا ن ليه كيمائيه تعرف المواد ا ل ك ي م ا ئ ي ة ا ل إ ي م ا ن له مواد ك ي م ا ئ ي ة تحدث توازن في النفس ولذلك ا ل أ ط ب ا ء بيقولوا إ ن القلق وعدم الرضا بيترتب عليه إ ف ر ا ز هرمون اسمه الادرينالين أ د ر ي ن ي ا ل أ الادرينالين ده بيؤثر ز ي ا د ة هذا الهرمون في المخ فيحدث ب خلل في وظائف الجسم ب ي ح د ث عدم التوازن ا ل إ ي م ا ن والهدوء بيساعد على انضباط ا ل إ ف ر ا ز طب مين اللي بيقلقك ويخوفك ويحدث هذا الخلل و ا ل إ ف ر ا ز الشديد في هذا الهرمون ا ل ش ط ا ه ومين اللي بينشر ا ل إ ي م ا ن النور و ا ل س ع ا د ة و ا ل أ م ن هو الله طب مين يستحق ا ل ع ب ا د ة من يقلقك ويدمرك ولا من يامنك ويسعدك هذا خلق الله ف أ ر و ن ي ماذا خلق الذين من دونه فكر في هذا لو ق ر أ ت عن المجتمع اليهودي ل ق ر أ ت قلت إ ن ه سينتهي قريبا في كتب كثيره عن اس اس اسرائيل م إ س من الداخل تعرف ا ل أ ح ز ا ب والجماعات والجمعيات والخلاف ج م ي ا ا ت و ل وماذا زال و ق ر أ ت تقول إ ن ه سينتهي قريبا أ ح ز ا ب ومزاهه وجماعات ولذلك ربنا وصفهم وصف دقيق ا لتحسبهم جميعا قدام الناس ق و ة وقلوبهم شك لكنهم جميعا متفقون على س ي ا س ة و ا ح د ة في م و ا ج ه ة غيرهم لكننا ل ل أ س ف معشر المسلمين م ع ن ا المنهج و ل ل أ س ف عندما نختلف و ا ح د يختلف معك يحاول كل واحد منا أ ن يشاور س م ع ة ا ل آ خ ر مش عرف ح ا ج ة مش مفهم مش عنده م ل ق و ي يحاول أ ي منا أ ن يبدو أ ن ه عالم وغيره جاهل كل واحد عاوز يب ايمان كل واحد ا و ز ب بامام اعاد وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبحنا غ س ا ء ا ك غ س ا ء السيل ف ق ا ل ق ي ة تنطفئ سريعا لا نتفق حتى في الشكل العالي ع ن ي في العيد ناس ص ا ي م ة وناس فاطره كل عام بتبرز م ش ك ل ة هل نصوم ونفطر ب ر ؤ ي ة ا ل ع ي ن ولا هل نصوم ونفطر بالحسابات ا ل ف ل ك ي ة هل كل بلد يكون الها مطلع ولا يكون المسلمين كلهم لهم مطلع وينتهي رمضان وينسى الناس والعلماء واللي اتكلموا ا ل م ش ك ل ة و ي ج ي رمضان اللي جاي ونصدع راسنا بالكلام اللي قلناه في رمضان اللي فات دي عادة انهدت دي سيئة المسلمين يتفقوا شيء اي اي اللي على العمارة ان احنا امام اجرى مشكلة مشكلة الناس مش وموتت تجد حماس شديد والكل عمال يتكلم والكل عمال يحل في ا ل م ش ك ل ة وما هي الا ايام والموضوع ينتسي كله ي د و لا مشكله ع م ل ي ا ل ش ي ا ط ي ن حماس زائد وغضب هادر وانتهى الموضوع بالافراج عن ايه عنهم واخذ تعهد على ابائهم بحسن تربيتهم لو بحثنا جواب هذا ا ل ا ح ر ا ف لو فكرنا في ك ل م ة قالها احد الشباب لعرفنا سر ا ل م ش ك ل ة احد الشباب من هؤلاء الناس قال لا اعرف شيء اسمه الله مش ع الله ر ف حاجة اسمها ا ماحدش كلمني عنه الله ما هو م ع ز و ر يقول ماحدش كلمني عنه ما خ ط أ ه ا ح د ا ج ه ز ه ا ل ا ع ل ا م في اي شيء ما قال أ ح د من الناس يجب أ ن نهتم بالتربيه ا ل د ي ن ي ة وزي ما انتهت ا ل مشكله عبده الشياطين انتهت م ش ك ل ة عدم اتفاق المسلمين حتى في الشكل العام أ ن يصوم المسلمون في يوم واحد ويفطرون فيها ونتفقد على اي ح ا ج ة هذا أ ح د عيوبنا إيه هو؟ إ ن نحن ا نتحمس وننتلي ثم إيه؟ نظن إ ن المشكله هتنحل ثم ينسى الجميع وتتجدد م ش ك ل ة ت ا ن ي ة ا ب ن ا ل س ن ة اللي فاتت وهكذا اعنا هكذا ظهور أ ف ك ا ر م ن ح ر ف ة في مجتمع من المجتمعات دليل ان اصحاب الفكر الصحيح ضعفاء ما حلنا افكار غ ر ي ب ة ربها ايه وشيعه وانكر ا ل س ن ة وجماعات وتطرفه وبعدين عبد ا ل ش ي ط دي معناها ايه معناها ان اصحاب الفكر الصحيح ضعفاء مش عارفين انهم ه يواجهوا الناس ليه عرف ا ليه حته ص غ ي ر لاننا في عصر ا ل ن ه ا ر د ة يقوم على جذب الزبون واغراؤه ت ج ا ر ة في كل ح ا ج ة لابد حسن ا ل ع ر ب زي التجار الواجب على اصحاب الفكر الصحيح إ ن ه م يكون عندهم حسن عرض ا ف ر ض أ ن ت والله أ ف ك افكارك ر ك صحيحة أنت أ صحيحه والناس ك ل ه يتم لكن مش عندك حسن عرض عندك ا بضاعه حلوه لكن مش عندك حسن عرض لا تلوم من لم يستمع لك عصرنا كده ولذلك لو تتبعت أ س ا ل ي ب ا ل ق ر آ ن تجد ا ل ق ر آ ن قام على حسن العرض إ ز ا ي ده كل ا ل د ع و ة إ ل ى الله في ك ل م ة واحده ك ل م ة واحده لا إ ل ه إ ل ا الله ولكن تجد حسن العرض ا ل ق ر آ ن اتكلم عنها ب إ ي ج ا ز م ر ة الي عرض بتفصيل م ر ة الي عرض ب ا ل د ع و ة للنظر في الكون م ر ة الي عرض بقصص م ر ة الي عرض ترغيب م ر ة ترهيب م ر ة ويتساءل البعض ي ق و ل و ا ايه الكلام ده ا ل ق ر آ ن فيه تكرار كتير ليه لا ا ل ق ر آ ن مش فيه تكرار ا ل ق ر آ ن بيكلم عقول م خ ت ل ف ة في واحد بيفهم ب ا ل إ ي ج ا ز كلمه ب ا ل إ ي ج ا ز يقول هو الله احد في واحد مش بيفهم إ ل ا بالتفصيل فصلوا في واحد والله مش بيفهم إ ل ا ب ا ل ق ص ة جابله ق ص ة ولذلك في ا ل ج ز ئ ي ة دي ب أ ه م س بها في أ ذ ن الدعاء الدعاء إ ل ى الله اللي ه ي ت و ل و ا هذه المنابر فيما بعد ادرس مجتمع شوف ايه مشاكل المجتمع شوف ا ل ل غ ة اللي ت ك ل م و ا ب ه ا ايه شوف ايه طريقه العرض اللي ب ت ج ذ ب ه ه و ي ك في كل المشاكل ا ل ن ه ا ر د ة ق و ل ل ه م بيقولوا ع ب د الشياطين كفار نعم كون كفار لا بس انتو ا عملتوا ايه ن س أ ل ك و انتو ا عملتوا ايه في واحد بيقول والله ما حدش كلمني عن ربنا خالص كلمتوه عن ربنا فكر في هذا الى اخر حاجة من صفات الله تعالى القيوم يعني القائم على كل شيء على تدبير كونه دون مشير او وزير ربنا مش بياخد راي حد ابدا ايوا ايه اللي حصل طبعا ا ل ح ا ج ة من الافكار ا ل م ن ح ر ف ة اللي في التصوف خلي بالكم التصوف ا ل ي دايما طريقتي في ا ل ا ج ر ا ئ ة ك د ه اجرى اي ح ا ج ة منحرفه اخد منها ا ل ح ا ج ة ا ل ح ل و ة و ا س ب منها الشين التصوف ا ل ي باجرى فيه ح ا ج ا ت ح ل و ة كتير وبتكلم عنها كتير وفيه اشياء ش ر ك ي ة كف ببتعد عنها فالتصوف فيه خير وفيه شر من الاشياء اللي فيها شر ف ك ر ة ا ل ح ك و م ة ا ل ب ا ط ن ي ة ايه ا ل ح ك و م ة ا ل ب ا ط ن ي ة بيقولوا ان ي الكون ده هوا ب ي ح ك م و ح ك و م ة ب ا ط ن ي ة م ك و ن ة من النقباء الاربعه والابدال الاربعين والبدوي والدسوقي ورئيسه الديوان السيده زينب دول اللي بيحكموا الكون الكون اللي وبيسموها الحكومة الكون فيه الباطنية فيش حاجة جبل تحدث عنها لكن ل ل أ س ف الشديد إ ن ه ا م ع ا ش ش ة في عقول ناس يدعون أ ن ه م مسلمين وهم في ا ل ح ق ي ق ة مشركين ظهرت هذه ا ل أ ي ا م ط ر ي ق ة ص و ف ي ة و د ا ئ م ا يخلي ب ي ل ك ب ك ل م ة عن ا ل أ ش ي ا ء قبل ما تطلع كلمت عن ع ب د الشياطين ق ب ل أ بشهرين ثلاثه ة دي, دي مشكله ه ك ل م ة قبل ما تطلع ا ل س ف ح ة فيه ط ر ي ق ة ص و ف ي ة اسمها ا ل ط ر ي ق ة ا ل ب ي و م ي ة ا ل ع م ر ي ة تقوم هذه ا ل ط ر ي ق ة وتقودها س ي د ة تعيش في مصر الجديده لها اتباع كثيرين جدا بتعقد اجتماعات وبتروج ان شيخ ا ل ط ر ي ق ة اللي م س م ى ع م عمر بتقول ع م عمر جال ع م عمر ايجا عمر ع م شرع س م ي ه اصبح عم عمر, شرع. عم عمر. أصبح من اعضاء ا ل ح ك و م ة ا ل ب ا ط ن ي ة خلاص انضم ل ل و ز ا ر ة وتقيم لاتباعها موائد طعام وبتترك كرسي خالي بتقول الكرسي الفضي ديه لعمه عمر عشان عمه عمر بيجي يحضر الاجتماعات و ي أ ك ل معنا وبتخبرهم بالغيب وبتخبار ا ل ح ك و م ة ا ل ب ا ط ن ي ة وست ا ل ش ي خ ة بتلبس في هذه الجلسات م ل ا ب س البيضاء وفي الليل بتلبس أ ح د ث الموضات ا ل ق ص ي ر ة و هي وبنتها ويروحوا ب الملاهي ف س أ ل ه ا احد عن ذلك فقالت لهم محدش يعترض انا بلبس م ل ا ب س قصيرة محدش ي عم عمر ت ر ض ع ع م هو اللي جال كده وجال ل يلبسك كده واللي مشيله عم مش يحمل هم وهكذا ايها ا ل ا خ و ة اصبح ع م عمر يحكم ا ل ح ك و م ة ا ل ب ا ط ن ي ة وطبعا لحكايه هيصه ناس بيعبده الشيطان وناس بيعبده الانسان و ن س مع ع م عمر و ي ترى في ع م بكر ة بتاع ايه مش عارفين و اللهم ه ا ي ئ ن ا من رشده واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون ا ح س ن ة وانقلنا اللهم من ز ل ا ل م ع ص ي ة إ ل ى عز الطاعه ووفق قادتنا وحكامنا إ ل ى ما فيه خير ا ل إ س ل ا م والمسلمين واغفر اللهم للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ا ل أ ح ي ا ء منهم و ا ل أ م و ا ت إ ن ك سميع قريب مجيب الدعوات عباد الله إن الله يعمر بالعدل القربة الله الله والأحسان وإنتائه إن وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون و أ ذ ك ر ك م بكفاله اليتيم, أرجو اللي كفالة اليتيم يدخل ادفعها جعلها الله في ميزان حسناته ولي بعد ا ل ص ل ا ة ك ل م ة أ ر ج و ان تسمعوها و أ ك م ل ا ل ص ل ا ة